ياف الثرى في النعش تبكيه عيون العرش سبط المختار يا جبار تبكيه عيون العرش تبكي عيون العرش مضياف الثرى في yafu tarah tabki ayo no alarshi subtol ma ya ya subtol ma ya ya artabki ayo no alarshi sabe que o Allah bi dinari fim bogodim le بغضيهم بالغبا دنارهم قد كانه دين نارين بسلهم بين عقبا يا هند كوني جو امان لعاري يا هندكم شوعان فالله حتمًا يا ابا فالله حتمًا يا ابا رب قوم ايطفا هذا شره في اقرا يا ابا رب هو ايطف هذاسر اوه في اقرى سر الاسر يا جاب ار سر الاسر يا جاب تبكي عيون نور عرشك تبكي عيون العاشي ميضاف ترى نعشي تبكي يا يونو العارش ميضاف ترى فنعشي تبكي يا يونو العارش شبطول يا يا شبطول على ايه يا يا ارتبكي تتبكي شبطول بتتبكي بنسمي مدانة ع نتعلل حقاني اني ارى مع في شروقي السدره والحلمي و في عيني حزنا ماضي جودي صبب تبكي يد الاحسان من خف سيكي الكون يرجو كسره تحيي عمر ثاني لكن بعد هذه الكسره ظهر الكون ashku kasra tani al abra ya allah tani al abra ya allah tabkihi ayo nal arshi tabkihi ayo nal maydhafo في النعش تبكي عيون يا من سجدت للمجتهب بن عاشي يا من سجدت للمجتهب بن عاشي موتي بي غير من متي موجي غاي من متي اخضر وجه الارض لما امشي في هيبات تعود في هاي يلو خلف العرش قد جاء بالله جه قد جاء بالله قد وعدوك النار يوم البطش المن كالجبتي والطاغوت كالجبتي والطاغوت قاتل كل قدى بالجدة ورثتل ادا في جوعد دم عن مجرى عن من يا جبار تبكي عيوني على العرش تبكي عيوني يا من ذاف ظرافين zafna zakki ayonon esev لخادمة الحسين الشاعر علي حسين العامل وإني رسول الله شكرا حمال والمجتبع من نسلي والمجتبع من <متحدث> نسلي لكن نظم فو لي حرمه لكنهم يحفظوا لي حرمه يرمونه في ja fi dhulma esma esma ma yurjay ja min mal ma sha fi dhulma aw shaare khalfal bagli aw sha anat bidi el aqli ya allah el aqli ya chloula anat bidi el aqli nadat ethdal joz maghanu ayna el qaw suya marwanu nadat eth الجث ما له اين القو صيا مرعانو كرم الملكار يا جبار كرم الملك يا جبار ارتبكي ايانا العارشي تبكي, عيون العرش تبكي yafa sarafna shi teyyo inshallah ma sha allah e midya sarafna shi tabki المجذبه سبطي فاين الناس بين الحيمه والبشور عين الحيمه والبشور او سبعينه من قد رام علي القافير <تصفيق> سبعينه يا احمد قادره معي الكافي فلتكسر الحق وعشوا فلتكسر الحق وعشوا بعد مني 7000 تغتدي في العاشر يا الله اي 7000 تغتدي velash tati bihal arjaso tati shigulwas lawla qaba ul milhaki ma sha allah fdw fdw lawla q Asherstam ʻApnākūm al-Abbasū ʻApnākūm al-Abbasū ʻApnākūm al-Abbasū wa'ili 'ala al-mashmoum qabl al-a hil al-madhloom wa'ili 'ala al-mashmoum hadhi al-aqdar ya allah 'ala allah ya allah ya allah tabkihi ايو نور حارشي تبكي ايو صيح من اليافه ذافنا عشيه تبكي ايو خلداد احزانه في كل طشتن صورت رحماني في كل طشتن صورت رحماني اي تبكي على ريحانه تبكي hada la la al harani besmi hada la la al harani qad fattatu ana qad fattatu usani a Ilha marja anni Yuta Ilha marja anni Dattashtul Musab Thani Fii Kusrat As-Nani Dattashtul Musab Thani Fii Kusrat Nani Bain Al-Fujjar Ya Jabbar Bain Al-Fujjar Ya Jabbab Tadid Auyun Al-Fujjar Tadid Auyun Al-Fujjar Fidhia Fidhia Fidhia e ان كربله قد غبت يا الله وعم جده انت العاليك جده انت العاليك خطيت اشواقي لماذا اغا أصيح حبيبي القاسم أصيح حبيبي القاسم, حبيبي القاسم كن أنت ظلي زلزل الناس سبع واكتب بحد الصارم واكتب تُنكِرون ان ان ابن البغاء انتم تنكرون ان ابن البغاء وابن الرسول خاتم وابن الرسول خاتم وكذب في ليت المجتبى في طافي وكتب في صار بين الناس ليت المجتبى في طافي يا ابن البار يا جعفر ذا ابن البار يا الله تبكي ظرافنا <تصفيق> تبكي <تصفيق> <تصفيق>